ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه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 وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَلَّوْا الْأَدْبَارَ مَا لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ثُمَّ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ ولن تجد لسنة الله تبديلا